يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا أَرْجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السعير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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير 111. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم دُونِ دون الرحمن 112. إن الكافرون إلا في غرور 113. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه 114. بل لجوا في عتو ونفور؟ Aferman yamshi mucibban ala wajihih ahdà ahdà amman yamshi sòòya ala siràt mustàqim. Qul hò el-thi anshākum wajعل lakum s'ma'walābçār wālāfīdā qualeilā mā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 قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم فمن ياتيكم بماء عين بسم الله الرحمن الرحيم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 فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع بصرك رتين ينقلب اليك البصر خاسئا ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها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 تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ وَقُلَّا مَا نَزَّل اللَّهُ مِن شَيْئٍ إِ إن أَنتُمْ إِنْ أَنتُم إِلَّا فِي ضُوَلالٍِ كَبير وَقالَاوا لَْ كُ نَسمَعُ أَوْ نَعَقِلُ مَا كَُّ فيِي أَصْحابِ السَّعير فَْتَرَفُ بِذَن بم فَسُحقَلّ أَصحابِ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 ما يمسكهن إلا الرحمن 125. إنه بكل شيء بصير 126. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن 127. الكافرون إلا في غرور 128. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أهدا من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 124. قليلا ما تشكرون 125. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 126. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 127. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.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 قْ الأرَرائييتُم إن أَصْبحَمَاكمم غَوْرًا فَمَتكُ فَمَتكم بِمَا إِ